يليلي يليلي يليلي يليلي قالك تعيش هتشوفه في الندل والخيني وانا شفت ناس يا زمان يتلبسو في الرجلين معدنى اش ودش مبدأها غدر وغش يا ابن الأصول معلش خليك مش صابرين طول عمر عايش وحداني انسى اناني والشر فيا حاولت ان من ده فيش مين والظلم فيا طول عمر عايش وحداني انسى اناني والشر فيا حاولت ان من ده فيش مين والظلم فيا وقت المصالح الكل رايح واصحاب خاينه ما بتسون وقت المصلحه ايما خسيس يؤتمن باع الأصل بالمال صبرك شوية زمن حملك علي أخذان انا حمل في وطاتي انا صبري ولا وطال عنواني في بطاتي يمين في سكة في فيكسونية خدت نكسكة فيكسونية في نكسكة ولا شكة واخرتها موتا انا شايفت الخلطة ششوف ادرشاش أكسة ومسدودة فيكسونية خدت نكسكة فيكسونية ده واخر واخرته انا شايف الخليطه ششوف ايدي رشاش انثى ومسدوده اتحول على الخليف انا مجنون منها كتير خدعتني ده انا كل ما اول جدعان يطلعوا انتل والكل فارقني وده حتى العيش والملح انت بالجرح حب خساره والحزن ده غلب الفرح والحب بحت الدنيا لو ده ما في الزنا بشيلكم ما شفتش منكم الا خيانه وتعذب حروب حروب اللي في ندور مغلي تعبانه وده طول ما كل وياك الكل معاك والنبي ما تسيبني اول كده اختفى مالي ما حد جلسات تعباني <تصفيق> اذاني والزنقاني طول عمر عايش وحداني انساناني والشر فيا حاولت النمشي من ده ما فيش مين والظلم غيري مش وحداني إنسان أناني والشر فيا حاولت نمشي من ده ما فيش يمين والظلم فيا وقت المصالح الكل رايح واصحاب خينا ما بتسون وقت المصلحه عايمه مروعه كله بيصدع ويفوت مش قادر اكمل ولا استعمل عيش مع ناس من دول عبد روح كتب الكلام عمر ميمي يوسعه وصاصة دكرة يبقى منه هتسمعه على طارب ميك سموك عمار على طارب ميك